بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تعرض سيدنا قدس سره Bi ma mada li ferdain al ferdi al awal ma ida dara lamru baina edraaki temaam il wokti ma atte yemmum oudraaki baad il solati oudraaki ركعة من الصلاة مع الطهارة المائية وأفاد قدس سره بأن المقام ليس من باب التزاحم بل من باب التعارض. لكون التنافي بين الواجبات الضمنية للإستقلالية وذكر بأن التعارض إنما يقع بين الدليلين وهما ما دل على اشتراط الصلاه بالطهارة المائيه وما دل على اعتبار الوقت كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس حيث إن الدليل الأول يتكفل اعتبار الطهارة المائية والدليل الثاني يتكفل اعتبار الوقت وإنما يتصور التعارض وإنما يتصور التعارض بين الدليلين بضم مقدمة ألا وهي انضمام قاعدة من ادرك لدليل شرطية الطهور فإنه بانضمام هذه القاعدة لدليل شرطية الطهور يقال مقتضى ما دل على اعتبار الوقت وهو قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أن تقع تمام الصلاة في الوقت الحقيقي حيث إن الظاهر من دلوك الشمس الوقت الحقيقي ولازم ذلك أن يتيمم إذ لا يمكن المكلف أن يدرك تمام الصلاة في الوقت الحقيقي إلا بالتيمم بينما ظاهر قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أن لا تصح منه الصلاة بغير الطهارة المائية فإن قلت إنه ليس قادرا على الصلاة بالطهارة المائية في الوقت لأنه لو توضأ لم يدرك إلا ركعه قلنا بضميمة قاعدة من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة أنه بضميمة هذه القاعدة أن المكلف قادر على أن يأتي بتمام الصلاة بطهارة مائية في الوقت لكن ليس الوقت الحقيقي وإنما الوقت التنزيلي فيقع التعارض بين الدليلين فإن الأول يقول يجب إيقاع تمام الصلاة في الوقت الحقيقي ولا يمكن إلا بالتيمم والثاني يقول يجب إيقاع تمام الصلاة بطهارة مائية في الوقت التنزيلي فيقع التعارض بين الدليلين فلأجل ذلك لابد من ضميمة قاعدة من ادراك لدليل شرطية الطهارة المائية كي يتحقق التعارض وإلا لو لم لو لم نضم قاعدة من ادراك وكنا نحن وما دل على شرطيه الوقت اقم الصلاه لدلوك الشمس الذي يقتضي ايقاع تمام الصلاه في الوقت الحقيقي وقوله بل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الذي يقتضي شرطيه الطهار المائية لو كنا نحن وهذين الدليلين فلا تعارض بينهما لماذا؟ لأن ما دل على شرطية الطهارة المائية إنما يدل على شرطية الطهاره المائية في الصلاة الجامعة للشرائط الأخرى فالصلاة التي فرغ عن جامعيتها للشرائط ومنها الوقت هي التي يشترط فيها الطهارة المائية فإذا لم نضم قاعدة من أدراك فهذه الركعة ليست شنو ليست جامعة للشرائط كي يشملها دليل شرطية الطهور ويكون معارضا لدليل وقت. اعتبار الوقت فلا محال التعارض بين الدليلين يتوقف على ضميمة قاعدة من أدراك وقد نبه على هذا في الجزء العاشر صفحات صفحة مئة وخمسين من الجزء العاشر ولكن ما أفيد محل تأملين والوجه في ذلك أن التعارض بين دليل شرطية الوقت الحقيقي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس وبين دليل شرطية الطهارة المائية كقوله إذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم لا يتوقف على أكثر من صحة الصلاة بمعنى أنه لو أتى بالركعة عن طهارة ما لك لكانت صلاته بل إيه صحيحه. وهذا متحقق وإن لم نضم قاعدة من أدرك لأن صلاته على أي حال صحيح غاية ما في الباب لم تقع أداء فالتقع قضاء أو ملفقة ولكنها بالنتيجة بحسب المبنى المشهور ومنهم مبنى سيدنا تقع الصلاة شنوه صحيحتان. اذا فالنتيجة قاعدة فالنتيجة أن التعارض بين الدليلين لا يتوقف على أنهم. شنو؟ قاعدة من أدرى؟ نقول مقتضى دليل اعتبار الوقت الحقيقي أن عليك أن تأتي بالأربع في الوقت. ولكن مع طهارة ترابية لأنك لا تقدر على الطهارة المائية مع أربعة ومقتضى دليل شرطية الطهارة المائية مع غض النظر عن قاعدات من ادرك أن عليك أن تختار الطهارة المائية وإن لم تدرك إلا ركعتان فالتعارض بين الدليلين لا يتوقف على ضميمة قاعدة من أدراك إذ غايته أن دليل شرطية الطهارة المائية يتوقف على كون الصلاة صحيحة إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن معنى لشرطية شنو الطهارة المائية فيها والصلاة على أي حال صحيحة ثم افاده هذا الامر الاول الذي افاده فيما مضى في الفرض الاول من البحث الامر الثاني الذي افاده بان قال مقتضى ادله جواز التيمم عنده ضيق الوقت ان وظيفته هنا شنو التيموم فكأنه يقول صحيح أن هناك تعارضا بين الدليلين بضميمة قاعده من أدرك إلا أن دليل مثلا شرطية آه إلا أن دليل إلا أن دليل الوقت أقوى شمولا لمثل هذا المورد من الدليل الآخر والكلام فعلا في هذه الأدلة أي أدلة جواز التيمم عند ضيق الوقت فهل تشمل هذا الفرض كي ترفع التنافي أم لا تشمل فعندنا الآية وعندنا الرواية اما الايه وهي قوله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم قال ما في فان لم تجدوا فلم تجدوا ماء فجنوا فتيمموا حيث يقال بان ظاهر الايه المفروغية عن اعتبار الوقت فإن معنى قوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا قمتم في الوقت فشرطية الوقت قد فرغ عنها وإنما الكلام في أن الصلاة الواجدة للوقت هل وظيفة المكلف تجاهها الطهارة الترابية أو الطهارة المائية إذن فمقتضى الآية المباركة وهو دلالتها على مفروغيه عن شرطية الوقت أنه لو لم يمكنه التحفظ على شرطية الوقت إلا بطهارة ترابيه لكان المتعين عليه الطهاره الترابيه فالآية لما دلت بالمدلول المطابق على ان شرطيه الوقت مفروغ عنها ولا نقاش فيها وانما بعد المفروغيه عنها نبحث هل ان وظيفته التيمم او الطهاره المائيه فقد دلت بالمدلول الالتزامي على أنه لو لم يمكنه إدراك الوقت إلا بالطهارة الترابية فالطهارة الترابية متعينة ولكن هذا مبني على يا سيد الرميلة على ان ظاهر قوله إذا قمتم يعني إذا قمتم في الوقت كي يقال بدلالتها على المفروغي عن شرطية الوقت وأنالنا بذلك بان ظاهروا سياق الآية المباركة مجرد الإرشاد إلى شرطية الطهارة فهي نظير قوله عليه السلام لا صلاته ألا بطهور فهو ليس في مقام الطلب والآمر وإنما في مقام بيان أن صحة الصلاة مشروطة بالطهارة, بالطهارة الأعم من المائية والترابية فبما أنه ليس في مقام الطلب المولوي وإنما هو في مقام الإرشاد فلا معنى لأن بل نركز على خصوصية إذا قمتم وما هو معناها لأنها خصوصية واردة في دليل إرشاديين فالمدار على المرشد إليه لا على خصوصيات الدليل الارشادي بان شون بعد إرشاد في سورة يعني ما تصح الصلاة إلا إذا خام في الوقت يعني يعني في في, في غيرها تصح بلا وضوء أدر في, في غيره لابد له مفهوم بعد إذا إذا شرطية بعد معناها إذا صليتم في غير الوقت ما تحتاجوا إلى طهارة مائية هنا هالشكل بعد خب مضافا إلى أنه قد ورد في النصوص والروايات تفسير القيام بالقيام من النوم لا القيام بعد دخول الوقت يعني إذا قمتم من النوم فالنوم ناقض إذا قمتم من النوم فلا يصح لكم التلبس بالصلاة إلا مع طهارتين فليست الآية ناظرة إلى أن من دخل عليه الوقت آه وتنجز عليه الأمر بالصلاة وأراد أن يصلي فإن عليه أن بل يأتي بالطهارة فإن الآية اصلا لا ربط لها بهذا المقام نفس الآية إذا أردتم الصلاة بس اذا قمتم اذا اردتم خذ فاذا أردت أردت ما يخال فعلى فهمكم سيدنا فعلى فهمكم سيدنا لا ربط للآية بالوقت غير إذا اردتم اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا يعني متى اردتم الصلاه فاغسلوا وجوهكم ما يصير مثل البدو هي يريد الصلاه وضعيده على التراب تيممت وصلى راح تكون تغسله جواكوا ماي هذا بالنسبه للايه واما بالنسبه للروايه الا وهي صحيحة زراره حديث واحد باب واحد من ابواب التيمم عن أحدهما عليهما السلام إذا لم يجد المسافر الماء واحد يقول شو درسك ما في روايات ضيد الخلق ما, ما في روايات أهل البيت ها ها يجي لهم جبنا رواية <تصفيق> إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ما دام الوقت موجود يطلب الماء فإذا خاف أن يفوته الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي وقد استدل بها سيدنا قدس يسره على أن مقتضى إطلاقها شمولها لمحلي كلامنا وهو من دار امره اما ان يصلي اربع بتيمم او يصلي ركعه بطهاره مائيه فان مقتضى اطلاق الروايه شمولها لهذا المورد فيتعين ان تكون وظيفته تيمم ولكن هذا ملي هذا هو شنو أول الكلام والسر في ذلك سيرة سيجد الماء آه حصلوا السيرة أي والسر في ذلك أن هذه الروايات في مقام بيان أصل التشريع أي في مقام بيان جواز التيمم عند خوف الفاوت مو أكثر من ذلك. فهي في مقام بيان أصل المطلب أن خوف فوت الوقت مسوغ للتيمم وأما إذا كان الوقت نفسه مرددا بين ركعة بطهارة مائية أو أربعين بطهارة ترابية فلا تتكفل الرواية علاج هذا الدوران والتنافي فانها في مقام بيان اصل الموضوع وهو ان خوف فوت الوقت مسوغ شنو التيمم والنتيجه ان ادله جواز التيمم في ضيق الوقت سواء الايه او الروايه Laan u harezu xomu lehalli, kalamina. Kij, kij, kij. Ta' kune Al-edil lerafje aaten. Leta' harod mohaakim aaten. Leta' hadi op parafijni al-el. Aha. Sar temmo. Sar jani sa. Abu l أول الكلام أنه ساغ ساغ محمد قاعد نشك على نحو الشبهه الحكمية ما ندري وظيفتنا هذا أو وظيفتنا هذا ما ندري شبهه حكمية وهذه الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة هي في مقام البيان من أصل المطلوبية مش نقدر نسوي سيدنا ما بيدنا حيلة إحنا فقراء وأنتم الفقراء لله زين أنا أنا أبقى من أبقى من شنو الدليل شنو قرينتكم قالت اليدم في اخر الوقت فاذا وجد ما بعد ذلك فلا قضاء عليه هنا فليتيمم وليصلي اي وقت لان انتهى أي اي وقت لان انتهى الوقت الحقيقي التنزيني كلام كله عن الوقت الحقيقي فانتم تستظهرون خاف ان يفوته الوقت يعني الوقت الحقيقي بمقدار اربع ركعات هذا مو, مو مطلق الوقت يعني نعم فلا تشمل محل كلامنا اذا لانه ما يقدر يدرك لو صلى اربع لا شنو فاتت منه الطهاره المائيه صح ولا لا هذا هو الأمر الأول المتعلق بكلام سيدنا قدسي سره الأمر الثاني ظاهر كلمات السيد الإمام قدسي سره في كتاب الطهارة أنا ما سجلت رقم الصفحة ولكن أليه ما ادري الجزء الثاني والثالث بالتيمم يعني ادري ما ادري الجزء الثاني او الثالث اللي حال احد الجزئين ولكن واحر كلماته في كتاب الطهاره في بحث التيمم ان الايه عفوا ان الروايه مجمله بلحاظ أنه ما هو المراد من فوت الوقت حيث قالت الرواية شنو فإذا خاف أن يفوته الوقت فهل المراد بالوقت أصل الوقت بأن خاف أن تقع الصلاة كلها خارج الوقت أو أن المراد بالوقت الوقت الشرعي يعني الوقت المضروب للصلاة وهو وقت أربع ركعات فاين قلنا اللي استظهر شيخ أحمد الآن فاين قلنا بأن المراد منها أصل الوقت إذن تختص الرواية بمن جنوه بمن يخاف أنه لو توضى لم يدرك شيئا من الصلاة في الوقت فالرواية خاصة بهذا الفرض فإذا خاف أن يفوته الوقت يعني الوقت الحقيقي بمعنى أنه خاف أنه لو توضى لم يدرك شيئا من الصلاة في الوقت هنا في هذا الفرض تأتي الرواية ولا تأتي في غيره فمقتضى هذا الاحتمال عدم شمول الرواية شنو لمحل كلامنا لأنه في محل كلامنا يقطع بأنه لو توضأ سيدرك ركعة في الوقت أو أن المراد بالوقت يا شيخ علي الكركي الوقت الشرعي مو الوقت الحقيقي يعني الوقت الذي ضربه الشارع للصلاه والوقت الذي ضربه الشارع للصلاه هو ما يسع اربع ركعات فاذا خاف انه لو توضا لم يدرك اربع ركعات في الوقت فهنا وظيفته تيمم فبناء على الاحتمال الثاني تكون الروايه جنوه منطبقه على محلي كلامنا لان المكلف اذا دار امره بين ان يصلي ركعه في الوقت مع طهاره مائيه او يصلي اربعا مع طهاره ترابية. ترابيه فقد خاف ان لو توضا لم يدرك الوقت. الاربع في الوقت. في الوقت إذن فهو مشمول لدليل التيمم ومقتضى شمولي لدليل التيمم ارتفاع التعارض في محل كلامنا لكن قال لا قرينة على تعيين أحدهما كي نستجل بها في المقام شو تقولوا يا أهل البحرين يا أهل لبنان يا أهل قوم يا أهل يا يا أهل العراق نعم أنه يخاف عدم إدراك كل من الصلاة وليس بعض الصلاة يخاف عدم إدراك الصلاة وكان من أثنين خب شي تقول يا شيخ جعاف الضغرها بأنه الشخص يخاف فوت أنه الصلاة واجب الارتباط أن تمام الصلاة تكون في يكون في الوقت أنه لا أعضو هذا الوالي بارتباط يكون في الوقت لا لا, لا هو يقول ليش ما تفسره بالوقت الحقيقي يعني يخاف أن يفوته الوقت كله. يقول الأثر المترتب أنه يعني مكلف منتهي أنه على تلقي الصلاة يقعد أربع ركعات هو الواجب الإرتباطي في تمام الوقت. فكان ننظر بوقت الشغل. أما أنه يخاف يزوج من الصلاة يعني لا يعني لا يوجد شيء من الصلاة ما له أثر يعني ولو شيء من الصلاة في الوقت. شو ما له بعد؟ يترتب على المطلب نفسه. كان هو ورود ورود قاعدة من على المراد وقت في هذا الموضوع. يعني مكلف الوقت على شرطية الوقت يقول لنا فانت تدعو حكومه قاعده من أدرك على صحيحه زراره مو انها ظاهره في حد ذاتها نتكلم الآن هل هي ظاهرة في حد ذاتها أم لا بعدنا ما وصلنا للحكومة؟ الآن هل هي في حد ذاتها ظاهرة في النظر لأصل الوقت أو هي في حد ذاتها ظاهرة في النظر إلى الوقت الشرعي؟ هذا كلامنا خلوا الحكومة الحكومة بعديه هذه وهي غردة قرينها قرين على أنه المراد في الوقت الحقيقي ما الفرع الحكومة لأن المكلف من طلب شرطية الوقت شرطية الوقت الحكومة أول بادي صلاة أبا ركعة خير أحسنتم أحسنتم ولكن الظاهر من التعبير بالوقت الوقت المعهود فإنه ينصرف عنوان الوقت للوقت المعهود والوقت المعهود هو الوقت الذي جعله الشارع شرطا لصحة الصلاة وهو الوقت الواسع لي إيقاع أربع ركعات وبناء على ذلك يعني بناء على هذا فتشمل الرواية محل كلامنا ما لم نقل بالإشكال السابق وهو أنها في مقام بيان أصل المطلوب ما ما لو سيحصل <تصفيق> على ما بعد ذلك يعلم لا كم ما في هذه ما في ما فيها هذه بعد خافه شون خافه إذا ما تطبق الرواية عند الباحث ننفرض مثلاً أنه يعلم أنه عنده ما لكنه سيدرك ركعة فلا تشمل مورد ما له علم أنه سيحصل على طهر مائي ويدرك ركعة ننظر إلى الشمس لا يعلم بحصول الماء بعد ذلك فلا تشمل مورد بحث الذي هو وراءه يعني نفرض المسألة أنه يعلم بأنه حصول على الماء بعد ذلك بعد أن يصله لا مو يعني بحصول المال ماي موجود ماي موجود مو بعد بيحصل عليه الماء بين يديه أنا واجد للماء أنا واجد ما في الأمر إن استخدمت الماء لم أدرك إلا ركعة إن استخدم إن صليت أرباع لم أتمكن من الماء هذا ولا الماء موجود هذا دعشرب الماء ماي موجود فهذا خش كلام الشيخ جعفر انصافا خوش كلام نؤيد كلام الشيخ جعفر ونقول ولكن قد يقال ان ظاهر سياق الصحيح حيث قال اذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصلي فان ظاهر سياقها من ليس من ليس واجدا للماء وانما يسال هل يجب عليه طلب الماء ام لا فيقال لا اطلب الماء ما دمت في الوقت فان خفت فوت الوقت فان وظيفتك التيمم اما من كان واجدا للماء وحائر في ان يتطهر فلا يدرك الا ركعه او ياتي بالأربع فا يكتفي بالطهارة الترابية فانه شنو فرض خارج قولوا ياي موضوعا عن الروايه هل بعد أن تتناقش إياه بعد الدرس هل بعد شي سوان الأمر الثالث نجي لكلام كلام السيد سيد طارق هل أن قاعدة من أدرك حاكمه على الصحيحه بحيث يقال فإذا خاف أن يفوته الوقت تختص بالوقت الحقيقي لماذا؟ لانه مع مع قول الشارع من ادرك ركعه فقد ادرك الوقت فمقتضى قاعده من أدرك ان هذا الشخص الذي لو توضى لادركه ركعه هذا شخص ادرك الوقت فلا تشملوا صحيحات زراره فان صحيح الزرار موضوعها خوف فوت الوقت وهذا لا يخاف فوت الوقت لما لانه لو توضأ وادرك ركعه فقد ادرك الوقت فمثل هذا ليس ممن يخاف فوت الوقت حتى يكون مشمولا للروايه وهذا كلامكم سيدنا خ خ وهنا أشكل السيد الإمام قدس الروح أشكل على كلامكم سيدة موآن أولي أشكل شيخ إبراهيم مامون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فهنا أشكل سيد الإمام قدس الروح بأنه موضوع جواز التيمم خوف الفوت معدم الادراك خوف الفوت وعنوان الخوف له موضوعية وهو عبارة عن هذا الأمر الوجداني وحينئذ إن استفدنا كلمتين وأخلص إن استفدنا من قاعدة من أدرك التوسع الواقعيه بمعنى أن الشارع يوسع عليكم السلام ورحمة. بمعنى ان الشارع يوسع دائره الوقت شنو حقيقتان وواقعان فالوقت واسع اختيارا اختيارا فالوقت واسع اختيارا لما شنو يشمل ادراك ركعه فمن ادرك ركعه في الوقت فقد ادرك الوقت كل شنو اختياران وحقيقتان فلو استفدنا من دليل من ادرك ذلك التوسعه الواقعيه لكانت انضمام دليل من ادرك الى صحيحه زراره رافعا للخوف بعد ما عندي خوف لانني بالنتيجه اصلا مدرك للوقت الاختياري مقتضى قاعده من ادرك انني ادركت الوقت الاختياري اصلا فلا يوجد عندي خوف كي يقال خاف أن يفوت الوقت أما لو كان مفاد دليل من أدرك التنزيل تنزيل مقدار ركعة بمنزله مقدار أربعة أو تنزيل إدراك ركعة منزلة إدراك الصلاة فإذا كان مفادها التنزيل في الوقت أو في الركعه فحينئذ لا ترفع الخوف الوجداني، فمجرد أن الشارع نزل إدراك ركعة منزلته، إدراك الصلاة أو نزل مقدار إدراك ركعة منزلته، مقدار الوقت الحقيقي هذا لا يرفع الخوف الوجداني لدى المكلف إذ ما جال المكلف خائفاً أن شنو؟ ان يفوته الوقت فمجرد التنزيل ما لم يكن توسعه حقيقيه جنوه لا يرفع الخوف الوجداني هذا نظير جريان الاستصحاب بان شك المكلف هل انقضى الوقت ام لا فاستصحاب. فان استصحاب الوقت لا يرفع ال خوف فما دام الموضوع في جواز التيمم الخوف الوجداني فإن هذا الخوف لا يرتفع بجريان الاستصحاب ولا يرتفع بالتنزيل الشرعي وإنما الرافع الوحيد له أن يخبره الشارع عن أن الوقت الاختياري واسعون لما يشمل شنو مقدار ركعتين فلا فائدة في جنو في التشبث يا سيد طاره فلا فائدة في التشبث بضميمة دليل من أدرك لصحيحة زرارة كي يقال بأن المراد منها خوف فوتي أصل الوقت الكلام هو تام تدبروا تأملوا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين <تصفيق> شيخنا صار عندي خلط قلت أمر ثاني وبعدين قلت أمر ثاني يعني شوفوا هذه شوفوا رتبوها هنا لكن حتى على هذا الاحتمال الثاني يقول الوقت مو موسع تسزيد ولا ايش تتعذب في الطريق بعد إذا هو الشارع يقول لك وان ثري